الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فيا أيها الناس، اشكروا الله ربكم واتقوه، واذكروه في كل أحيانكم، واعبدوه حق عبادته، وتذكروا أنكم مهما عملتم من أعمالٍ صالحة، فإنكم لا توفون الله تعالى حقه، ولا تجزونه عن نعمةٍ واحده من نعمه الكثيرة التي غمركم بها فمن ذا الذي يجزي خالقه ورازقه وهاديه مهما عمل من الأعمال خلقكم ربكم وليس محتاجا إليكم وكلفكم بالشريعة وهو الغني عنكم فلا طاعتكم تنفعه ولا معصيتكم تضره كيف وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولو شاء سبحانه لأهلك من في الأرض جميعا ولو أراد سبحانه لابد لجنس البشر بخلق غيرهم لا يعصونه طرفة عين إِيَّاَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِيَّاَشَأ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن تُمُلْ فُقَرَاءُ إلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد إن يشأ يُذهبكم ويأتي بخلقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز والله الغني وأنتُم الفُقراء وإن تتولَّوا يستبدِل قوماً غيرَكم ثمَّ لا يكونوا أمثالَكم وشُكْرُ الله تعالى يكونُ بتحقيق العبودية له والإخلاص له في كل حال فمن أراد شكر الله تعالى آمن به وحده وعمل صالحاً وأدى فرائض الله فذلك سبب لحفظ النعم في الدنيا كما أنه سبب بعد رحمة الله تعالى للنجاة من العذاب في الآخرة والفوز بالجنة وكلما زادت تابع النعم على العباد استوجب ذلك مزيدا من حمد الله تعالى وشكره وحسن عبادته تأملوا رحمكم الله تعالى قول سليمان عليه الصلاة والسلام حين ورث الملك وأوتى الحكم والنبوة وعلم منطق الطير وسخر لخدمته الجن وحكم كل المخلوقات في الأرض قال عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وتأمل رحمكم الله تعالى قول موسى عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه بعد أن ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وتأملوا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قام لله متهجدا حتى تفطَّرت قدما أفلا أكون عبدا شكورا وفي قول نوح عليه الصلاة والسلام حين أثنا وفي قول الله تعالى حين أثنا على نوح إنه كان عبدا شكورا فعلى الإنسان أن يديم شكر الله وأن يقوم بما أوجب الله عليه حتى الممات ولكل أجل كتاب ولكل بداية النهاية والإنسان يولد ثم يعيش ما كتب الله تعالى له أن يعيش في هذه الدنيا ثم مآله إلى الموت والحساب والدنيا لها بداية ونهاية والإنسان مفارقها لا محالة مهما طال عمره فيها وكثر عمله لها واشتد سعيه لأجلها فهو والله مفارقها يوما من الدهر والمغبوط من طال عمره وحسن عمله والمغبون من طال عمره وساء عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا انبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم اطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا رواه الامام احمد وصححه ابن حبان وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح فحق على العاقل أن يستفيد من أيام القوة والنشاط قبل أيام الضعف والكسل فما أسرع مرور السنين قال الإمام أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط ومن بلغ أربعين سنة فقد بلغ كمال عقله ومنتهى رشده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 إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وأن وأن يكثر من شكر الله تعالى على نعمه بالقول والفعل كان مسرور رحمه الله يقول إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك وقال هلال بن يساف كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين سنة تفرغ للعبادة، ومن بلغ ستين سنة، فقد جاءه النذير ولا عذر له إذا أمهله الله تعالى كثيراً وأنعم عليه بعمر مديد، فعليه أن يشكر الله تعالى على نعمته وأن يتفرغ لعبادته ويكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعه في الدار التي اقترب منها، أو لم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعمركم ستين سنة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى مرء أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. رواه البخاري. وفي لفظ اللي من أتت عليه ستون سنة. فقد أعذر فقد أعذر الله إليه في العمر والإعذار هو إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به لأن الله عز وجل بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكُنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حين إذن إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. قال ابن بطال وإنما كانت الستون حد لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنيه فهذا إعذار بعد إعذار. لطفة من الله تعالى بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر لهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمر به من الطاعة. وينزجر عما نه عنه من المعصية ورأى الفضيل بن عياظ رحمه الله رجلاً فقال كم عمرك؟ قال ستون سنة. قال له الفضيل فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. فقال الرجل يا أبا علي إنّا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفض فقال له الفضيل تعلم ما تقول؟ تعلم ما ما ما تعلم تفسيره قال فسره لي يا أبا علي قال قولك إنا لله تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع فمن علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيلة قال يسيره تحسن فيما ما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي فإنك إن أساءت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي رواه أبو نعيم ومن استكمل الستين ودخل في السبعين فقد اقترب من أجله وقليل من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم من يجاوزها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك رواه الترمذي وصححه ابن حبان فهنيئا لمن جاوز ذلك وهو من أهل الخير والصلاح هنيئ له ثم هنيئ له كم أقام من سنة على التوحيد وكم صلى لله عز وجل وكم صام وكم استغفر وسبح الله تعالى وذكره وهلله ودعا كم أتا من كم أتا من النوافل العبادات وكم أدى من الصدقات لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل إنه لا يغبط وإن حظه لكبير وإن الخير لا يرجع له حين يقدم على الله تعالى بعمر مديد وسنوات طويلة قضاه في توحيد الله عز وجل وطاعته وعمل الصالحات ليتذكر كل إنسان ما قاله الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم والذي توفى وله من العمر ثلاث وستون سنة قال صلى الله عليه وسلم ما حق مرء مسلم له شيء يصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إلا وعندي وصيتي. فهنيئا لمن قصر الأمل وأحسن العمل. ختم الله لي ولكم بالحسنة وجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أوفقنا لما يرضيك. اللهم أوفقنا لما يرضيك.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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحق على كل واحد منا أن يحاسب نفسه على ما مضى من أيام عمره أيها المسلمون إن انقضاء العمر حقيقة يعلمها كل إنسان وإن بلوغ العبد ستين وسبعين وثمانين سنة لمؤذن بقتراب أجله، ولكن الشيطان يغرّ الإنسان ويزين له طول الأمل وحب الدنيا حتى يغفل عن العمل الصالح، وكل شيء يكبر من ابن آدم ويشيب ويهرم، وكل شيء يكبر من ابن آدم ويشيب ويهرم إلا حبه للدنيا وأمله فيها، فإنها هاتين الخصلتين. تظلان شابتين في قلبه ولو تجاوز المئة كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل وفي رواية قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال رواه البخاري ومسلم وعن أنسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر رواه الشيخان وسبب ذلك والله أعلم أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالباً طول العمر، فكلما حسّ بقرب نفاذ ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه، أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يحسن خواهاتمنا وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله في عفٍ وعافية. إنه سميع مجيب اللهم أحنى بعافية وتوفنا بعافية وابعثنا بعافية وأدخلنا الجنة بعافية واجعلنا من أهل العافية اللهم إنا نسألك علم النافعة ورزق طيب وعمل متقبلا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم يا حي يا قيوم عليك بأعداء دينك من اليهود المعتدين والنصارى الظالمين الظالين اللهم عليك بأعداء دينك من المنافقين اللهم شتت شمل هؤلاء المجرمين جميعا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقف المسلمين شرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ علينا أمنا وإيماننا وأصلح من وليته أمرنا اللهم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم فرِج همومنا وهموم المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وقضي ديواننا ويسر أمورنا واغفر لنا ولوالدنا يا خير الغافرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه